فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ نَعْلَمُ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّ ك لمجنون، لو ما تأتنا بالملائكة إن كنتم الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا مضرين إن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 وَأَنَّ شَيْئًا إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ حَلَقًّا فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا انتم له بخازنين واننا نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وان ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم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 قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغيننهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم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 ودخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب ولا هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني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 قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مستني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنق من رحمة ربه الظالمون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالون إن أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إن لم نجدهم أجمعين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 ما ققوع مصبحين و جاء أهل المدينة يستبشون قال إنها أولاء ضيف فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخذون قالوا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 فجعلنا عليها سفلها وانطرنا عليهم حجرا من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسّمين وإنها لب سبيل الموقين إن في ذلك لآية للمؤمنين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 لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم وخفّ جناحك للمؤمنين وقل إني أنا الذي يُلمِبين كما أَنَّ النا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فصدق بما تأمر وأعرض عن المشركين